بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يَا الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا ضَالِّينَ آمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعذاء فألف بين قلوبكم فأصمحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاح فاتم من الناس وَلْتَكُمْ يَا أُمَّتِي يَذَاعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْوُونَ بِالْمَعْلُومِ كتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأذرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأذبار ثم لا ينصرون طغبت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله إلا بحبل من الله من الناس وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون أهل الكتاب بأمة قائمة يترنأى آيات الله يترنأى آيات الله على اللعين وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم مَادَ مُؤافَسَهُمْ فَأَغْنَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُوا وَلَكِنَّ أَنَّهُمْ فَسَحُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا De bazen o adam sahum hasanatu قُرِئَ لِيَ أَلَيْكَ يَكْفِيكُمْ <تصفيق> أَنْ أَيُّكُمْ عَنْ بُكُورٍ metaun fa ya mahibun imin ezelaka min al amri shayun au